فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما وضبا الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا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 لم تنين عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم யாசமியம் லிஃபூனூ கமயி பூனல்கும் சூன அல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 الشَّيْطَانُ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلّاءِ كَتَبَ اللَّهُ لَأَهْلِ لَبَنِ نَا أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ